صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا إبراهيم رشته قبل وكنا به عادلين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاتفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلالكم النبي. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرغن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصلامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يربعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يترهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا بل فعلموا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم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 دون الله أفلا تحقلون قالوا حبقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا جعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب يافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئن وََهْونَ بأَممرنَا وَأَحَن إلَ وَأَ حَر إِلَم فَّ الخَراتِ وَإطَام الصَّلَ وَإطَااب الص الصَّلااتِ وَإت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 وَلَوْ حَنَّ إِذْنَادًا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَلَجَيْنَاهُ وَأَهْنَا فَلَجَيْنَاهُ وَأَهْنَهُ مِنَ الْكِبْرِ الرَّضِي وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كانوا قَوْم س فَعرقُد غجمَرين وَدود وَسُلَمَان إ يحقُ مال ف الحَث إِذ نَفَجَت إِفَجَد فيِي غَلَم قَمِ وَكُ لِحُقْم شابِدين فَفَحم ل وَتُلَنَّ أَتينا حُكمًا وَعِلما وَسَخَّرنا لَكم مَاءَ الْجِبَالِ يَسِفُ مِنّاهُ وَالطَّيرَ وَكُنّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمناهُ صُنْعَ تَرابُوسٍ لَكُم لِتُحصِنَكُم مِّن بأسكم لِيُحْصِنَكُمْ بَأْسُكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ نُفِخَ فِي الْأَرْضِ حَافِظَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۖ فِي الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بكل شيء